تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر وذكرنا بأن التقابل في اللغة معناه العرض معه الزي وهو الناحية تفاعل من العرض وهو الناحية والمناسبة بين التعريث اللغوي والاسطلاحي أن تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر كأن هذا الدليل في ناحية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 في بعضهم يقف لا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع أن يوفق ما بين الأدلة الظاهرة التعارض بعضهم لا يقول لا لا يوجد أن يتوقف لمسألة هذه هنوفق بينهما بكذا وكذا, وكذا وكذا وقد تجد بعض أهل العلم يوفق في مسألة بكلام يخالف توفيق الآخر لنفس المسألة معا إزاي؟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 للنبي صلى سلم إلى صلى الله عليه وسلم يبقى هاتان آيتان ظاهر هم التعارب الجمع بينهم أن الآية الاولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق والدلالة إما أن تقرأ الدلالة او الدلالة او الدلالة فالدلال مثلثة جاز فيها الكسر والضم والفتر فاو يقول أن الآية الاولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق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 ويشهدون ولا يستشهدون يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم من الذي يشهد قبل أن يسال الشهاده قال ايه ويشهدون ولا يستشهدون هو ليه جاي يشهد ومحدش قاله تعال اشهد طب والحديث الثاني بيقول ايه نعم هذا العبد الذي ياتي بالشهاده قبل أن يطلب منه أن يشهد ان يشهد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 الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله ماشي كده؟ قال والثاني على من لديه شهادة بحق وصاحبه يعلم ذلك يعني ايه؟ أنا عارف أن أحمد ده أصلا كالحضر الواقع وما تلوشت على الشهادة يبه هو جاي ايه؟ جاي بيشهد وأنا لم أطلب منه وأنا أعلم أن عنده هذه الشهادة هذا ايه يذنب ليه؟ لأن الإنسان يبعد عن مواقن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال أترى الشمس قال نعم قال فعلها مثلها اشهد وهذه لا تتسنى لكثير من أحد الناس يبقى كون الإنسان عرفت أن هذا وقع في ضيق وأنا ممكن الممكن أن أشهد له وأعلم وهو لا يعلم ذلك يبقى حينئذ يجب عليه مش يستحببه لا يجب عليه أن أشهد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 يبقى الشاب ينهى والشيخ لا ينهى طبعا أنا أذكر الأمثلة ولا يعني أعلق عليه ليه؟ لأنه ليس من الإنصاف معاملة محاسبة الأصوليين على على الأمثلة التي يطرحوها وإلا المسألة محل نزاع ومحل كلاب كلامنا ممكن أن نأتي بتوفيق آخر خلاف هذا التوفيق لكن أكتفي بما يذكره ها.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 أما إذا كنت لا لتأمن من أن تتحرك شهوتك فإذا كنت إذا كنت لا تأمن أن تتحرك شهوتك فلا تقبل طيب أنا أقول له لأ أي إنسان بيقبل مرأة أزمن شاوتة تتحرك يبقى المعول عليه هنا إيه؟ هو الوقوع في الجماع الأمر منهية عنده واضح؟ والمسألة على درجات إنسان يأمن من الوقوع في الجماع يبقى هذا يقبل طب إنسان يأمن من الوقوع في الجماع لكن لا يأمن من نزول المني ده لا يقبل طيب إنسان يأمن من الوقوع في الجماع ومن نزول المنية ولا يأمن من تحرك شهوته خلاص ده يقبل واضح فأنا أقصد أنني أذكر الأمثلة دون يعني محاسبة الأصولي على طرحي للمثال من النحية الثقية واضح؟ أين كتابه؟ افتح. على حسب أين نعم قال قال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 مش عارفين التاريخ بنرجح مش عارفين نرجح نقف بغاية ما ييجي عالم بعدنا اللي هو العلماء يعني ويرجح في المسألة أو يجمع لأنك من الممكن أن تجمع من الممكن أن ترجح بين أدلة وعالم تاني يجي يقول لك يا لا مش هنحتاج للترجيح إحنا هنجمع طب فأيهما نأخذ بقوله الذي ذهب إلى الجمع وكان جمعا تؤيد الأدلة مش اي انسان كده ايه ياتي اي كلام امم القسم الاول يكون بدليلين عامين امم هنجمع ما بينهم الجمع دوت يخش بقى ان هو تخصيص التخصص العام وتقييد الوتد ده تطور من من من الجمع, من الجمع احنا بيكون في القسم الاول لسه في قسم يجي ايه ان يكون بين دليلين خاصين او بين دليلين احدهما عام من وجه وخص من وجه والاخر عام من وجه وخص من وجه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 فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام واضح؟ يبقى دي في الصيام فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوم خير لكم أي وصومكم خير لكم مبتدأ وخبر أنوى مصدرية وأن تصوم يعني وصومك تؤوش طب الآية دي بتقول إيه؟ أنت ممكن تستطيع الصيام لكن لو مش عايز تصوم وأنت قادر على الصيام خلاص فمن تطوع خيرا الأفضل لك أن تصوم من تش عايز تصوم فكثارة طعام وإيه مش صح ده كان في أول الأمر وبعد كده قال لك إيه وأن تصوم خير لك جي بعد كده في الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال إيه أين كتاب قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر طب دي قالت إيه فمن شهد منكم الشارفل لازماً يصوم والأبي كان بتقول إيه ممكن تصوم وممكن لا يبقى الثاني ناسخ للإيه للأول قال تفيد تعيين الصيام أداءاً في حق غير المريض والمسافر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 حتى نزل قولوا تعالى فمن شيد منكم الشهر فليصم فاو زبته الصيام على الايه على الجميع يبقى ده حديث عشان ما جيش تقول ما هو انا عرفت ان الاول فمن تطوع خيرا فهو خير الله عشان دي جت الاول في القران وجه بعدها فمن شيد منكم الشهر فليصم جميل لا عمرنا ان كده ممكن تجد آية سابقة على آية أخرى ومنسوخ والذين, وَالَّذِينَ يَتْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْرًا وَعَشْرًا جميل طيب في بعد ذلك قال المولى عز وجل وصية لأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج برضو يتوفى طيب منين بقى هنا هتعد عام إلى الحول غير إخراج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 لو حدث لمس للايه للعضو او للذكر طيب الثاني من مس ذكر فليتوضا يبقى هنا بيقول لك لو مسست ذكرك يجب عليك الوضوء فهنا بيقول لك ايه إحنا هنرجح حديث من مس ذكر فليتوضا ليه لانه احمد صح ولا لو انت مسست ذكرك وتوضات احد يقول لك شيئا لكن لو لم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 مقدم على المبكي عن الأصل ليه؟ لأن الذي نقلك عن أصل براءة ذمتك معه زيادة علم بقول النبي من مسا ذكرا فليتغض واضح كده؟ واضح الكلام؟ المبكي على الأصل ده مش محتاج دليل جميل صح كده الذي يقول لك لست مكلفا بشيء ده مش محتاج يجب لك دليل اللي محتاج يجب لك دليل يقول لك إيه؟ أنت عليك كذب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 الكلام كده واضح ولا مش واضح يبقى هنا استعمل ما بين هذين الحديثين ايه طريقة الترجيح قال لك ده احوط وده اكثر طرق اغلق الباب وده اكثر طرق وده ايه ناقل عن الاصل يبقى هو رجح بكم دليل شاهدونه مخكم بثلاث لانه احوط واكثر طرقا وناقل عن الاصل أنا عايد مرة وطنوطة لا يتبس خليكم معايا كده مصحفه أكثر مصحفه أكثر ماشي نحسبه معايا كده يبقى رجح بكم دليل بأربع طي أنا هجأ أقول له لأنه أحوط الأحوط ليس بحكم الشرعي أكثر طرقا ومصححه أكثر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 انت كده يبقى انت كنت حكمت عليه بوجوب الوضوء أميره أميره. تاني في ملاحظه الكلام هناك فرق ما بين قولك الاحوط وبين قولك الحكم وجوب الوضوء انت كده مطلوب احوط انت عايز تطلعه من الخلاف وخلاص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 يبقى أنت مقودش بيتحيلوا على الأحوط ده أنت كان رأيك في المسألة هو وجوب الوضوء قال رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح والحمد لله يبقى القسم الأول كده إيه أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات القسم الثاني إيه الأربع حالات بقى هم ازاي بقى من الجامع ننتع ترجيح على طول مفيش نسخ في المساله والترجيح قال القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا هم أكيد طبعا احنا قلنا طرق دفع التعارض مش هيطلع واحده من دول اما ان تجمع او تالى من التاريخ يبقى نسخ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 طيب. قال فإلا من يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك و؟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 فهو قال إيه؟ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوى يعني الثانية هذه نسخت قول المولى عز وجل للنبي أحللنا وأصبح هذا الحلال حراما لا يحله وضحت على أحد الإيه؟ مهمة جدا دي بأن أنا أقول بالعكس إن لا يحل لك النساء يا أيها النبي إن لك ناسخة لقول تعالى لا يحل لك النساء لقول عائشة رضي الله عنه كان في الصحيح والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلى له النساء وفي رواية قالت إني أرى ربك يسارع في هواك الشاهد خلينا نسير مع كده من مسألة طويلة يبقى قال فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ طيب فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك إيه مرجح؟ طيب يحدث في ما يوضع الشيخ التاريخ؟ ليه؟ التاريخ ولا يحدث في المراجح؟ النسخ؟ آه طبعا التاريخ؟ طيب هل بسل ما عرفوش مثلا التاريخ على الضدر الميابي؟ بس على العهد من أبي واسم يعني ينزل... ينزل... ينزل... ينزل... ينزل... ينزل... ما قال ما هو قال فالثانيه ناسخه الاولى على احد الاقوال والاستدل بترتيب المصحف اه لا يعني, يعني من عند لا مش شرط التواتر تصل إلينا بالتواتر امتى نزلت أوه. لكن تصل الينا بالتواتر ان دي ايه ماشي. لكن امتى نزلت دي وأن يكون ترتيبها فعلا فيما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه بين هذه وهذه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع, أيه؟ مع الصحابة لكن مش شرط بقى يكون في إيه إم تنزلت دي لا طبعا لا. قال فإلا بيمكن للناس هو عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني لم يحرم بعد ومعلوم أن نكاح المحرم حرام ماذا كده؟ إيبه تزوج وهو إيه حلاه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو إيه محرم فالراجح الأول أنه تزوج وهو إيه حلاه طب ليه بأه لأن, لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حد إيبه الأول إيه؟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 يعني أنا أريد أن أتزوج هذه فهو يذهب وقال لا. والحديث الضعف والشيخ الألبني رحمة الله عليه حديث أبي رافح حديث ابن عبدالس صحيح صحيح في رواء السبعة طب مم. حديث سعيد زيلات تزوجه وروم وحي ما هي نذكره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 مش هتقول لي كلام نظري انا ماشي انا عايز القاعده كده تكون منوره وتحتيها بقى الامثله فاهمني واحنا زي ما احنا شايفين الامثله دي كلها احنا بنتعرض لها ممكن عشان انتوا ما خدتوش غير هو كتاب الطياره في منار من السبيل فاول مثال يمكن هو وقع في مدرسه طمو حديث ايه من مس ذكر ثلاث لكن بقيه الامثله كلها هي فعلا امثله ايه مهمه جدا وحنا بنتعرض لها في الايه ده لابد ان احنا نتعرض في السوق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 مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وقوله ليس في مدون خمسه او صق صدقه فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاه إلا فيما بلغ خمسة او صق في العام والخاص او قسم رابع ان يكون التعارض بين نصين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 أن يكون دليل على تخصيص عموم أحدهم بالآخر فيخصص به عندي دليل يعني أخصص عموم واحد منهم بالتاني والتاني المشكلة طب يعني إيه الكلام ده قال المولى عز وجل قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة أشر وعشر طيب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 المتوفى عنها زوجه في فيه سواء كانت المرأة دي حامل أو مش حامل أي مكان مهم أن زوجها مات يبقى تجلس أربعة أشر وعشر والذين, أزواج... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشر صح؟ بخاصة في التي مات عنها زوجه عامة في المرأة الحامل إن مات عنها زوجه أو في غير الحامل إن مات عنها زوجه.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 طيب واحد مات ومراته حامل أيضا عنا حملهن صح؟ طفي تعارض كده جميل فين بقى فيش تعارض إزاي فيش تعارض إذا كان هو وولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن صح؟ المرأة الحامل إن مات عنا زوجها يبقى تجلس إلى أن تضع الحمل صح؟ طيب ويذرون أزواجه يتربصن بينفسنا أربعة أشهر وعشر والذين يتوفون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 أنتوا فاهمين العموم فين والخصوص فين متأكد طيب يبقى أنا لو أنت جيت قلت لي خلاص المرأة التي مات عانا زوجها وهي حامل تجلس إلى قضاء الحامل صح واستدللت بعموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال يجلهن يضعنا حملهم المرأة الحامل سواء مات عانا زوجها أو طلقت تجلس إلى قضاء الحامل ساعتها انا اجي اقول لك طب ليه ما ناخدش بخصوص الثانيه والذين يتوفون يبقى التي مات عن زوجها تقعد 4 اشهر و10 ساعتها اقول لي الثانيه واولات الاحمال هقول لك ما هي الابليه برده في الذين يتوفون طب ممكن اجي اقول لك خلاص يبقى تقعد 4 اشهر و10 ليه والذين يتوفون منك وهي حامل بس هنا والذين يتوفون ومات عنها زوجها تقعد كام 4 اشهر و ساعتها تيجي تقول لي ايه طب ليه ما ناخدش وولاة الأحمال إن كانت دي خاصة في نطفع عنا زوجوها فدي ايه خاصة في الحامل يبقى هنا فيه تعرض ولا أه إزاي ما فيش تعرض نعم طيب قال لا احنا هنا مش هنجمع لنه هنا هنخصص واحد إما نقول هناخد بعموم وولاة الأحمال يبقى أي مرأة حامل مات عنها زوجوها أو طلقت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 في الحامل وغيره الاولى واللاتي يطفن منكم ويثرن ازواجا يتربصن بأنفسهن في المراه الحامل وفي غير الحامل ان امات انا الزوجاه تقعد ده مخصوص الثانيه الثانيه خاصه في في الحامل يبقى العموم ده هنطلع منه المراه الحامل كده امات إن انا زوجها مش هتقعد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 وقال ابن عباس أجلوها آخر الأجلين يعني إيدي إحنا هننظر إن كانت المرأة دي هتضع بعد شهرين لا تقعد الله أربعة أشهر وعشر إن كانتها تضع بعد ثمانية أشهر يبقى خلاص ما تقعدش أربعة أشهر وعشرة تجلس آخر الأجلين اللي هو ثمانية أشهر يبقى هننظر الأول إيه؟ ان كان الأول هتضع الحمل قبل مرور أربعة أشهر وعشرة لا تجلس إلى أربعة أشهر وعشرة طيب إن كان 24 و10 وهي هتضع بعد مرور هذه الاشهر يبقى تجلس آخر الايه الى ان تضع الحمل اه في بعض بيقول ابعد حاجة. يبقى المساله دي ما بين بقى ايه ماتت ومضى من حملها 8 اشهر وتبقى شهر يبقى ساعتها هنقول لها يتربصنا بينفسين اربعه اشهر و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 فَذَكَرَتْ ذلك سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِ سَلَمَةٌ فَأَمْرَهَا أَنْ تَزَوَّجَا يبقى هنا قال لها إيه؟ خلاص ما زمت قد وضعت الحمل أي نفست يعني دم النفاس ينزل عليها فجاز لها إيه؟ أن تتزوج أقصد بدم النفاس اللي هو الذي ينزل بعد الإيه؟ بعد وضع الحمل كلام واضح ولا يستفي إشكالات إيه؟ بمعنى بمعنى بمعنى ان هي ولمت بعد 40 يوم تمام؟ فتعتبر المسافة عريضة فإن الله سبحانه أمرها بذلك أن أرب المسافة ده هي يعني أعتبر مثلا يعني أرب المسافة ده هي بذلك ولا لا عشان لها تتخصصها في الآمن خليك معي أرب المسافة أو بعد المسافة من اللي يجبه في الكلام؟ أنت أيوه إحنا عندنا الآن أي تي النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بآية منه صح يبقى علينا أن المرأة الحامل ومات عن زوجها ما نشتغلش بالآية الأولى في الحالة دي اللي هو الذين يتوفقون ومن نشتغل بإيه أجل قلنا يضعنا حمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بهذه الآية بزي باب أربعين لأن العلة هنا مش علة أربعين ليلة أو خمسين ليلة أو ستون ليلة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 سواء كانت متوفة عنها أم غيرها مشكلة يبقى قال إيه إن المرأة الحامل طيب إن لم إيه؟ انطلقت خلاص مسأدي واضح أولاة الأحمال يجدون أن يضعن حملون هاي فيها خلاف لو مرأة حامل طلقها زوجها وهو على قيد الحياة هاي فيها خلاف لأن الآية الأولى بتقول إيه والذين يتوصل هو لازل على قيد الحياة ماش كده؟ <تصفيق> العدة بوضع الحمعين العدة بوضع الحمعين إيبا دا الحالة الأولى واضح نها سهلة جدا صح؟ إيه محتاجة تركيز وانتباه بس قال وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجل انا كنت في الأول قلت واحدة تخصص التانية ليه؟ عندي الدليل لكن في دي ما عنديش دليل فلما أجي خصص واحدة بالتانية تيجي تقولي طب ليه ما أعملش العكس ما يخص من وجه عام من واجه واضح؟ هنا ما تقدرش تقولي كده ليه؟ لأن أنا عندي دليل اللي قال لي خصص العموم ده بالآية دي لكن هنا ما عنديش إيه دليل؟ قال إيه؟ عمل بالراجح إن لم يكن دليل عمل بالراجح مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد يبقى ده عام في الوقت أي وقت تدخل في المسجد صلي ركعتين صح؟ يبقى فلا, تجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي إيه؟ ركعتين يبقى ده خاص؟ في الصلاة عام في الوقت أي وقت تدخل في المسجد يبقى تعمل إيه؟ تصلي الركعتين يبقى دعام في, في الوقت خاص في, الإيه؟ في الصلاة الركعتين طيب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح يبقى دعام في ال Jonah دعام في الى في حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يبقى ده خاص في الوقت جميل صح كده ده عام في, ال... في الوقت خاص في الصلاة الأول والتاني عام في الصلاة خاص في الوقت فالآن لو انت دخلت بعد العصر وقلت لك صلي يبقى انا كده رجحت عموم الوقت اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد على, إيه؟ على خصوص الوقت لا صلاة بعض العصر طيب لو أنت دخلت المسجد بعض العصر قلت لك يجلس يبقى أنا كده رجحت خصوص الوقت على عموم الصلاة وفي كلا الحالين تقول لي لماذا لقلت بديه ما قلتش بديه المهم الحديث أن الحديثين يظهر فيهم العموم والخصوص هذا من وجه وهذا من وجه وهذا من وجه وهذا من وجه دي واضحة قبل ما نقولها نراجح ازاي قال فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها والثاني لا صلاة بعض العصر لا تحية مسجد ولا غير تحية مسجد قال لكن, لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول وعموم الثاني دا إلي هو فيه عموم الثاني علما السل الأه لكن الراجح تخصيص عموم الثاني تخصيص الايه؟ الصلاة دي بالأول لكن الراجح تخصيصه عموم الثاني بالأول يبقى جزئية العموم في الصلاة هذه مخصصه بجزئيه ايه خاصة في الصلاه ماشي يبقى لو دخلت بعد العصر اوضح بس لو دخلت بعد العصر اقول لك صلي يبقى لما قلت لك صلي رجحت عموم الوقت على خصوص الايه على رجحت عموم الوقت على خصوص الايه الصلاه لا صلاه واضح وده يحتاج لدليل قال لكن, لكن الراجح تخصيص الثاني بالاول لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول تخصيص في الحديث الثاني الصلاه في حديث الثاني صح تخصيص الاول لا خليك معاي. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني هو الثاني ده في في الصلاه انا خصصت.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 الثاني قال لك ما تصليش عنف الصلاة وخص في الوقت قال لك في الأوقات دي ما تصليش أي صلاة فهجى أنا أقول له طيب ماشي مش ده عموم في النهي عن الصلاة لكن عموم النهي عن الصلاة ده خصصناه بغير تحية المسجد فبت تخصيصه بغير تحية المسجد اللي هي النزاع فيها الا مش تحية المسجد دي النزاع فيها يصلي ولا أ خليل مسادي عجامة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 من ليل أو نهار يبقى برضو صلاة في المسجد الإيه المك طوف ده مش دخمة عنه أنا أتكلم وصل لآية اللي تم معه أحدا بهذا البيت وصل لآية ساعة من ليل أو نهار أيه ماشي, ماشي. تبدو لطوف ولا ركتان طوف ماشي يبقى لدينا مسألة تالتة خصة به طيب يبقى الآن عموم النهي عن الصلاة ده خصة بكم مسألة إعادة الجماعة وركعتية الطواف وقضاء الفرائض طيب ننظر بقى لعموم, لعموم إذا دخل أحدكم المسجد هل ديه مرة كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد دخل المسجد في وقت لاي ما تصليش؟ مش ده عمومه هو إذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت ويقابل الثاني عام في الصلاة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 فجلس فقال له يا سليك وكان سليكا وغطفاني قال لكم فصلي ركعتين وتجوز فيهم ده حتى يستمع للخطبة واجب وقال له ام صلي ركعتين بس خففوا معايا من هذا العلماء استنبطوا قاعدة قال وهي العام المخصوص العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص العام المحفوظ يعني الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خُصص دي من وسائل الترجيح اهي العام المحفوظ اظنها مكتوبه او تاتي في الباب الذي يليه العام المحفوظ مقدم على العام ايه المخصوص نيجي نطبق القاعده دي على المساله محل النزاع هنلاقي اذا دخل احدكم من المسجد ده عام في الصلاه هي عام في الوقت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 بعد العصر او بعد الفجر هل لاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يجلس المشرك يركبه غروب الشمس ويركبه طلوع الشمس حتى إذا طلعت أو غربت سجد له يبقى حتى لا يكون وسيلة لتشبه المشركين في عبادته من الشمس معاً زي وحتى لا يرمى المسلم الصادق بأنه يفعل هذه الفعلة لأجل الشمس فقال لك لا ما صليش صح؟ لكن الان لو انت بتصلي تحييتي المسجد ويقول لك يا حمد هو سعيبي تصلي ايه قلت لي تحييتي المسجد يبقى اديت صلاة ايه مسببة انت توضيت وجيت تصلي ركعتين وضوء لما اجيسك تصلي ايه تقول لي ايه ركعتين وضوء يبقى لو واحد دخل كده لك انا هنصلي لله الله اكبر و... انت بتصلي ايه مفيش بصلي يبقى هنا قد يرمى بالتهمة ليه لأنها ليست بصلاة سببية ممكن تأجل هيجي وقولك عطول ممكن ايه تأجل لكن انت دخلت المسجد الوقت الان وقت تحت مسجد صليت تحت مسجد معايا صليت توضيت الوقت الان وقت ايه ركعتها الوضوء يبقى لان ترمى بالايه بالتهمة يبقى لو احنا نظرنا للعلة نجد ان نبي صلى عن التشبه وإذا كنت تصلي صلاة ذات السبب